م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م أمر أتى ا أم للعلوم ه فلا ت ت س ج ه سبحانه وتعالى ع ا يشركون ي ن ز ل ا س ل ا بالروح م ي ش ا ء بالحق تعالى عما ي شركه الهدى إ ن س ا شركه دعويه غير ربحيه ذات ل مضمون خلقها ا ف ع ت م ا ت أ ك ل ع ي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 ويخلق م ا لا ل ت ع م و ن و ع ل ى ا ل ل ه قصد ا ل س ب ي للعلوم ومنها جائر أجمعين هو ا ل ذ ي أنزل من ا ل س ل ا م لكم ن ه شرابا و ج ر ف ي ا ت س ع ل و ن ب ه ب ا الشكل ا ل ز ي ي ت و ن ه الى م و ض و اجل ان ي ك و ا مسلمين وَسَخَّرَ ل ك موسوعه اللَّيْلَ ا ا ا ل ل ن ه ر و ش م ا ل ق م ا ل ن ج و م م س خ ر ا ت ب أ م ر ه إِنَّ فِي ذ ل ك ل آ ي ا ت للعلوم ق و م ق ن و ا ل ا ى ل ا م ف ي ا ل ه اسماء خ ت الله الحسنى ل ق و م ي ذ ك ر و ن و ه و النابلسي ذ ي للعلوم ا ل ا س ت خ ر ج و ا م ن ه ح ي ة ت ل ب س و ن ه اسماء الله ا ل ولعلكم ك ت ش ر و ن والقى في الارض رعايا تميد بكم وأنهاراً وسبلاً, وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وإن ت ع موسوعه م ة ا ل ل ل ا تحصوها ل ن ا ل ل ه لغفور ر س ي م و ا للعلوم ه ي م ما ت س ر ن و ا ت ع ل و و ن ا ل ذ ي يدعون ن من دون ا ل ل ل ه ا يخلقون شيئا و م ي خ ل ق ه أ م و ا ت غير أ ح ي ا ء وما يشعرون ايا نبعثون إ ل ه ك م إ ل ه واحد فالذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه قلوبهم منكره وهم مستكبرون ل ا ج ر م أن الله يعلم م ا يسرون ي وما ع ل ن ن إنه و لا ي ح ب م س ت ك ب ر ي ن وإذا ماذا قيل لهم ماذا ي و م القيامة و م ن أ و ز ع ه النابلسي ذ ي ي ض ل و ن غ ي ر ع م ألا ا ما ء ز ر و ودمكر ل ل ب ل ه م فأتى ا ل ا س ل ا ع ع د فخر ل ي ه م السق فخر عليهم ا ل س ق ف م ن فوقهم و أ ت ا ه م الله ا ل ا ع ح و ن ثم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 موسوعه النابلسي ا يشاءون ل ل ه ا ل م ت ت ت ق ي الذين ن و ف ا ه م ا ل م ل ا س ل ا ط ي ب ي ي ن ق و و ل ه ادخلوا الجنة ب موسوعه ا كنتم ت م ع ل ن هل ي ن أن إلا ت ت م النابلسي م ئ ك ة أو يأتي أمر ر ك ك ذ ك للعلوم ا ه م ا ظ ل م م ه ا ل ل ه ا م ي ه ه موسوعه ي ئ ا ما ت م ع ل ا وحاق م م ا ك ا ن و ا ب ه ل س ت ه ز ئ و و ن ق ا ل ا ل ذ ي ن أشركوا ل و م ا ل ا ل ل ا م ي ه فهل موسوعه النابلسي ل بعثنا للعلوم الاسلاميه اسماء الله ومنهم من حقت عليه حقت ا ل ح ا ل ى ف س ي ر ا في الأرض فانظروا الأرض كان كيف عاقبة ل م ك ذ ب ي ن إن تحرص على ه د ا ه م فإن الله ل ا يهدي ي من ض ل وما و لهم من ناصرين أ ق س م م و ا بالله ا جهد ي ن ه الله م من يموت لا يبعث بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس, ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أ ن ه م كانوا كاذبين إ ن م ا قولنا لشيء إ ذ ا اردناه أ ن نقول, نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما غنوا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولأجر ل ا م و س و ع ل م و ن ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا وعلى ر ب ه م ي للعلوم ن و ا أ ر س ل ن ا م ي ه اسماء الله ي ل الحسنى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 ويفعلون م ا ي م ر و ن و ق ا ا ل ل ل ه ل النابلسي تتخذوا إ ه ي هو ه ما ا للعلوم الاسلاميه أ ف ر ا ل ل تستقون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 ليكفروا ب م ا آتيناهم ت م ف ث ع و ف س و ف ع ل م و ن و ي ج ع ل و ن للعلوم م ا ا ي م ن نصيبا م الاسلاميه رزقناهم ا ت أ ن ع تفترون و ج ع ل و ب ح موسوعه م م ا ي ش ت ه و ن و إ ذ ا ب ش ر أ ح د ه ل س ي للعلوم ج ه ه س و د الاسلاميه كظيم يتوارى من ق و م و ء ب ش أ ي موسوعه النابلسي ت ا ح و ن للعلوم ذ ي ا ي ؤ م ن ن الاسلاميه آ خ ر ة مَثَلُ ل و و ء ِ ل ل وَهُوَ العزيز الحكيم ولو فأحذ اسماء ل ل ه ن ب ه م الله ا ل ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل م س م ى فإذا يجعلون لله موسوعه ا ي ك ر ه ن النابلسي لهم ن ل ا جرم أن ل ه م ا ل ن ا ر و أ ن ه م مفرطون الاسلاميه ل لقد ه أ ن فزين ل ه موسوعه الشيطان أعمالهم ف النابلسي ي م وما ي ل ك ت ا ب إ ل ا ل ت ب ي ن ل ه م ا ل ذ ي ا خ ت ل ف و ا ف ي ه إ ل ا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون والله أ ن ز ل من السماء ذاء فاحيا به ا ل أ ر ض بعد موتها إن في ذلك ل م و س م ع و ن وإن لكم في ا ل أ ن ع ا م ل ع ب ر ة ن س ي م مما للعلوم ا خ ا ل ص ا س ا ئ ل ل ش ا ب ي ن ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا, تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إ ن في ذلك لايه لقوم يعقلون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 ل ق و م يتفكرون و الله خ ل ق ك م ثم يتوفاكم م و ن ك م من يرد أرض إلى ا ل ع ر ل ك ي ل الجزء ي ع م الثاني م قدير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 ورزقكم من ا ل ط ي ب ا ت أ ف ب ا ل ب ا ط ل ي ؤ م وبنعمة ن ن و ا ل ل ه يكبرون ي و ع ب د و ن م ن ذون ا ل ل ه م ا ل ا ي م ل ك ل ه م ن ز ق ا من ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ش ي ئ ا و ل ا ي س ت ط ي ع و ن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 إلا ل ك م ح البطر أ و س و ع ل كل ى شيء قدير و ا ل ل ه أخرجكم م ن بطون م ا ت م ل ا تعلمون ش ي ئ ا و ج ع ل ل ك م ا ل و م ا ل ا س ل ل ع ك م تشكرون ل م ي ر و ا الطير إلى م س خ ر ا ت في ج و السماء ما س م ي ك ه م النابلسي للعلوم ن ا ل ج ع ل ل ك م ي ه وجعل م و ل و د ا ل أ ن ا ب ي و ت ا ت س ت خ ف و ن ه ا ي و م ض ع ل و ي و م إ ق ا م م ومن ت ك أ ص و ا س ه ا و و أ ب ا ر ه اسماء وأشعارها, وأشعارها الله الحسنى وجعل ك موسوعه م النابلسي ك ا وجعل س ر ي تقيكم للعلوم تقيكم الاسلاميه م و و و ن فإن ت ل ف إ ن ا ع ل نعرفون ع م ة الله ثم ي ن ك ر و ن ه ا و أ ك ث ر ه م ا ل ك ا ف ر و ن و ي و م ن ب ع ث من ك ل أ م ش ه ي د ا ثم ل ا يؤذن ل ل ذ ي ن ك ف ر و ا ولا ه م ي س ت ع ب و ن واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا الذين شركاءهم ربنا هؤلاء شركاء رأى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 فوق العذاب ب موسوعه ا ا ك ن ا ي ف د ن ن ويوم ب ث في كل أنك ش ي د ا ع ل ي ه م م ن أنفسهم و ج ا ب ك ش ه ي د ا ع ل و ه الاسلاميه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 ولا ت ت ش ر و ا ب ع ه ا ل ن ا ق ل ي ل ا ما عند الله هو خير لكم إن س ي للعلوم م ن ا عندكم وما عند وما ينفذ ا ل ل ه ب ا ق و ل ا ل ذ ي ن صبروا ه لما ك ا ن و الهدى ي ع م و ن من عمل صالحا شركه دعويه ي ن ح ي ا ة ر ربحيه ن ذات أ مضمون ف ا ج ت القرآن م ا ع بالله ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م إ ن ه ليس ل ه سلطان ع ل ى الذين شركه دعويه غير ربحيه ا ل ذات ي مضمون اجتماعي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 ل س ا ا ن ل ذ ي ل ح د و ن إ ل ي ه أ ع ج م ي و ه ذ ا ل س ا ن ع ر ب ي وهذا, لسان عربي وهذا بالكفر ف صدرا ع ي ه موسوعه غضب النابلسي ا ا ة ل د ن ي ا ع ل و م الاسلاميه د ي اسماء ا ل ك ه ا ل ح ي ن ى و موسوعه م النابلسي غ ا ف ل و ل جرم أ ن ا للعلوم آ ا ل خ ا س ر ربك و ن إن ثم ل ذ ي ن ه ا ج و م ن ما فتنوا ثم ج ا ه د و وصبروا ا ربك إن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 موسوعه ن النابلسي رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت للعلوم ا الاسلاميه ذ موسوعه ه م ا النابلسي واشكروا ه ا ل ل ع ب د و ن ن إ م الاسلاميه حرم ع ي د م ولحم و ل ح موسوعه الخنزين ل النابلسي للعلوم ر ر ح ي و ل ا ت ق و ل و ا ل م ا تصف ألفنتكم لكرب ه ذ ا حلم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 وما شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ل ذات مضمون بعد ا ا ب ك م ن ب ع د ه ا لغفور ر ح ي م ان ابراهيم كان امه قارثا لله حنيفا حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا إ ل ي ك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه, يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما ي م ك ر و ن إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون